أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخرين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 إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يخشون والذين كذبوا بأياتنا صنوا وبكوا في الظلمات مي يشاء الله يغلى وَمَيْ يَشَاء يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ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 قل هو القادر على أي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجوكم أو يلبسكم شيع أو يلبسكم شيع ويديق بعضكم بأسى بعض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 وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع ليس لها من دون الله وليو ولا شفيع وإن تعدي الكل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم ب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 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانُ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 قُل لا اسأَلُكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرٌ للعالمين وما قدر الله حق قدره إذ قانوا ما أنزل الله على بشرٍ من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس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 ومن النخل من طلعها قن ودانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذالكم لا آيات لقوم يؤمنون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 فمن أبل صرف لنفسه ومن عم يفعلها وما أنا عليكم بحفيظ وكذالك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحية إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركيين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 وكذلك جعلنا في كل قريه اكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بانفسهم وما يشعرون واذا جاءتهم ايه قالوا لنؤمن لن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله الله اعلم حيث يجعل رسالته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 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 اَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ نَبَأٌ أُنْزِلَ بِعِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أُمِّي الْأُنْثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بهذا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 قل فلله الحجه البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين قل هل مشهداكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا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 وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقول إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين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 وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ورفع بعضكم فوق بعض درجات يبلّونكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم